بسم الله الرحمن الرحيم الشريث الثالث عليه بقية ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبرزي الوجه الاول يبدو حالا وفرعت دمه صددته قيل والعذراء اخذت من الضيق والمنع ومنه تعذرت حاجته ضاقت وانتنعت وقيل افترعها علىها حادي عشر ودعا فأسمع بالأسنة واللهاء حاشية في هاء سين والقنى رواية أخرى انتهت الحاشية ثم العدى حاشية قاف روى بعضهم ثم الصدى أي أسمع حيث يتعذر الإسماع انتهت الحاشية في صخرة صماء حاشية سين في الصخرة د من صخرة انتهت الحاشية ثم العدا هم العتاة الذين لا يجيبون الى صلح ولا غيره واراد بالصخرة الصماء المنيعة واللهة جمع لهوة وهي العطية والمعنى ان عداه يذلون له إما بحرب وإما بجود وعطاء وضرب صم العدى مثلا للحية التي لا تسمع رقية حاشية قال ابن المستوفى وليس في قول أبي تمام ما يدعو إلى أن يشبه بالحية الصماء انتهت الحاشية ثاني عشر بمجامع الصغرين ما ينفك من حاشية نيم ولام وداء ونون ودال في انتهت الحاشية جيش ازب وغارة شعوائي عين شبه الجيش بالازب وهو الكثير الشعر وانما يريد كثرة الرماح وهذا مأخوض من قول الاول لو اما شهدناكم نصرنا بذي اللجب اذب من العوالي وقد شرح الطي هذا المعنى في قوله صدمتهم بخميس انت غرته وسمهريته في وجهه غمم وغاره شعواه اي متفرقه وقلما يصرفون منه ولا يقولون للذكر اشعى ولا يقولون للذكر اشعى واراد بالثغرين حيث تلتقي ثغور المسلمين وثغور المشركين ثالث عشر من كل فرج للعدو حاشية د للعداة انتهت الحاشية كأنه فرج حما إلا من الأكفاء عين الفرج موضع المخافة كأنهم يريدون أن المكان قد حفظ إلا ذلك الموضع وهو مأخوض من فرج الضراعة والقميص وقال غيره الفرج الصغر شبهه بفرج امرأة يحمى إلا من كفء لها في النكاح صاد يقول انه فتح هذه المواضع التي كانت منتنعة على غيره حتى كان كفؤا لفتحها كالفرج الذي يمنع الا من الاكفاء رابع عشر قد كان خطب عاثر فاقاله رأي الخليفة كوكب الخلفاء صاد ويروى عاير يقول للمنبوح كان هذا الخطب اعثر بك حتى اقالك الخليفة ومن خبره انه رفع بعض العمال الى المعتصم ان خالد ابن يزيد اقتطع الاموال فاحتجز بعضها وفرق بعضها فغضب المعتصم وحلف ليقتلن خالدا او ليأخذن ماله او لينفينه فلجأ الى ابن ابي دواد فاحتال حتى جمع بين خالد وبين خصمه فلم تقم على خالد حجه واحضره المعتصم للعقوبة وقد كان ابن ابي دواد عرف المعتصم خبره وبطلان ما رفع اليه وشفع فيه فلم يشفع فلما احضر المعتصم خالدا احضر ابن ابي دواد فجلس دون مجلسه فقال له المعتصم الى مكانك فقال يا امير المؤمنين ما استحق الا دون هذا المجلس فقال وكيف ذاك فقال لان الناس يزعمون انه ليس محل محل من يشفع في رجل قال فارتفع الى موضعك قال مشفع او غير مشفع فقال بل مشفعا قد هبت خالدا لك ورضيت عنه لكلامك قال ان الناس لا يعلمون برضاك عنه بعد غضبك الا بعد ان تخلى عليه قال اخلعوا عليه قال وقد استحقه واصحابه ارزاق ستة اشهر سيقبضونها فإن أمرت لهم بها في هذا الوقت قامت بقام الصلة قال لو احمل معه ما يستحقه هو وأصحابه فخرج خالد وعليه الخلع وبين يديه المال وإن الناس لينتظرون الإيقاع به فصاحبه ردل يا سيد العرب فقال له كذبت والله سيد العربي ابن ابي دواد 15 فخرجت منه حاشيه م و س منها انتهت الحاشيه كالشهاب ولم تزل مذ قنت خراجا من الغماء فخرجت منه كالشهاب ولم تزل مذ قنت خراجا من الغماء اي خرجت من الخطب الذي اغضب الخليفة كما يخرج الشهاب مضيئا صافيا من العيب والشهاب النجم والغماء الشدة المظلمة البيت السادس عشر ما سرني بخداجها من حجة حاشية سين حجة بفتح الحاء وقال ابن المستوفى وفي حاشية النسخة التي ذكرتها الصواب من حجة وهو مما صحف فيه الصولي انتهت الحاشية ما بين أندلس إلى صنع ما صرني بخداجها من حجة ما بين أندلس إلى صنعي ص يقول ما صرني بنقصان حجة خصمك ان لك حاشية سين في لام وضاء ان لي انتهت الحاشية ما ذكرت عين والخداج النقصان واصله في الولد ان يخرج ناقصا يقال اخضجت الناقة اذا القت ولدها ناقص الخلق وان كانت شهورها تامة وخدجت إذا ألقته لغير تمام وقال قوم خلجت وأخدجت سوا وهذا القول أشبه بكلامهم لأن فعل وأفعل يشتركان كثيرا وأندلس كلمة غير مستعملة في القديم وإنما عرفتها العرب في الإسلام وقد جرت العادة بأن تلزم الألف واللام وقد استعمل حذفها في شعر ينسب الى بعض العرب وهو قوله سألت القوم عن انس فقالوا باندلس واندلس بعيد والاندلس بناء مستنكر ان فتحت الدال وان ضمت واذا حملت على قياس التصريف واجريت مجرى غيرها من العربي فوزنها فعللل وهذا بناء مستنكر ليس في كلامهم مثل سفرجل ولا سفرجل فإن دعى مدعا أنها فنعلل فقد خرج من حكم التصريف لأن الهمزة إذا كانت بعدها ثلاثة أحرف من الأصول لم تكن إلا زائده وعند سيبويه أنها إذا كان بعدها أربعة أحرف فهي من الأصل كهمزة استبل ولو كانت عربية لجاز أن يدعى لها أن وزنها أن فعلل وأنها من الدلس والتبليس وأن الهمزة والنون زائدتان كما زيدتا في إن قحل وهو الشيخ الكبير ذكره سيبويه فزعم أن الهمزة والنون زائدتان وأنه لا يعرف مثله في الكلام حاشية في اللسان مدت مادة دلسا وأندلس جزيرة معروفة وزنها أنفعل وإن كان هذا مما لا نظور له وذلك أن النون لا محالة زائدة لأنه ليس في ذوات الخمسة شيء على فعله فتكون النون فيه أصلا لوقوعها مع العين وإذا ثبت أن النون زائدة فقد ورد في أندلس ثلاثة أحرف أصول وهي الدال واللام والسين وفي أول الكلام همزة ومتى وقع ذلك حكمت بكون الهمزة زائدة ولا تكون النون أصلا والهمزة زائدة لان ذوات الاربع لا تلحقها الزوائد من اوائلها الا في الاسماء الجارية على افعالها نحو مضحرج وبابه فقد يجب اذا ان الهمزة والنون زائدتان وان الكلمة بها على وزن انفع وان كان هذا مثالا لا نظير له انتهت الحاشية ومن روى ما صرني بخداجها من حجة اراد انه لما فاته الحج في تلك السنة ما صره عوضا منها ما بين اندلس الى صنعاء ملكا كما يقال ما صرني به حمر النعم سابع عشر اجر ولكن قد نظرت فلم اجد اجرا يفي بشماتة الاعداء هذا البيت لم يرد فيه شين وسين وشرحه ابن المستوفى قال اجر اي الحج اجر وقوله ولم اجد اجرا يفي بشماتة العداء قال اراد النار ولا العار قال قد اجرت لانك نويت الحج ولكن هذا الاجر لا يفي بعزلك الذي شمت به اعداؤك انتهت الحاشية ثامن عشر لو سرت لالتقت الضلوع على اسا كلف قليل السلم للاحشاء حاشية نقل ابن المستوفى في هذا البيت بعض روايات عن النسخة العجمية التي يشير اليها في كتابه فذكر رواية لو تم وقال وفيها على جوا أسف وقال في وفي نسخة أخرى أسا كلب وفي هاء باء وهاء نون ويروى لن طوط الدلوع انتهت الحاشية ثامن عشر صاد كان بالشير عن الموت حاشية قال ابن المستوفى في الرد على الصولي الكنية بالسير عن الموت بعيدة وإنما يريد لو رحلت لكان الأمر كما ذكر انتهت الحاشية وقد يقال أرقل إلى الموت وسار إلى الموت وأسرع إليه وقالوا الإنسان سائر بعمله إلى أجله قال وإن امرأة قد سار خبسين حجة إلى منهل من ورده لقريب حاشية في الأغاني الجزء الثامن عشر صفحة مئة وتس عشر قال أبو الفرج قال أخبرني جمحظة قال كتب الحجاد إلى قتيبة بن مسلم إني قد نظرت في سني فإذا أنا ابن ثلاث وخمسين سنة وأنا وأنت لدة عام وإن امرأ قد صار إلى منهل خمسين سنة لقريب ان يرده والسلام فسمع هذا ابو محمد التيمي فسمع هذا ابو محمد التيمي فقال اذا ذهب القرن الذي انت فيهن وخلفت في قرن فانت غريب وان امرا قد صار 50 حجه الى منهل من ولده لقريب وانظر شرح ظيل الأمال صفحة ثلاث انتهت الحاشية وقيل أراد لو سرت إلى البلد الذي أرادوا نفيك إليه لاجتمل الضروع على حزن كلف بها ملازم لها قليل المسالمة للأحشاء والأول أجود للبيت الذي بعده وهو تسعة ولا ولجف نوار الكلام حاشية قال نوار القريض انتهت الحاشية وقلما يلفى حاشية سين ولام وضاء يبقى بها الغرس وجاءت هذه الرواية ايضا في هاء نون وهاء باء انتهت الحاشية بقاء الغرس بعد الماء ولجف نوار الكلام وقل ما يلفى بقاء الغرس بعد الماء ويروى بهاء الغرس والنوار والنور زهر النبات وضربه مثلا لبلاغته وحسن منطقه واقتداره على المعاني ويروى ولجف نوار النوال يقول لزال حسن الشعر وذهب رونقه لذهابك كما يذهب بهاء الغرس بعد الماء لأنك تحيي الشعر بجودك عشرون فالجو جوي إن أقمت حاشية سين ونون وباء وضاء إذ أقمت إن تات الحاشية بغطة والأرض أرضي والسماء سمائي فالجو جوي إن أقمت بغطة والأرض أرضي والسماء سمائي عين الجو ما بين السماء والأرض والمعنى أنك لما أقمت صرت كأنني أملك السماء والأرض والجو لأني أعز بك وينفذ ما أمر به ويروى ما أقمت بغطة حاشية وهي فيها باء انتهت الحاشية اثنان وقال يمده محمد ابن حسان الضبي وكان مدح بهذه القصيدة يحيا ابن ثابت واحد قد قطئب اربيت حاشية وفي سين اصرفت انتهت الحاشية في الغلواء كم تعذلون وأنتم سجرائي قد كتئب أربيت في العلواء كم تعذلون وأنتم سجرائي الثاني من الكامل والقافية متواتر عين قد ك في معنى حسبك وهي كلمة تستعمل مع المضمرات كثيرا ولا يعرف استعمالها مع الظاهر واذا جاءت مع المضمر فانما يخاطب بها المواجهه فانما يخاطب بها المواجه ويعني بها المتكلم نفسه فيقال قدك يا رجل وقدني قال زيد الخيل ولولا قوله يا زيد قدني اذا قامت نويره بالمقال وعند النحويين ان النون دخلت هاهنا لتبقى الضال على سكونها وربما قالوا قد والفراء يجيز ذلك في غير الضرورة وسيبويه يجعله من الضرورات وعلى ذلك تأول قول الراجز قد من نصر الخبيبين قد ليس الامام بالشحيح الملحدي حاشية الرجز لحميد القرقط واراد بن خبيب عبد الله ابن الزبير واخاه مصعبا وقيل عبد الله ابنه خبيب ابن عبد الله ابن الزبير وكان عبد الله يكنى بابي خبيب قال الراعي ما إن اتيت ابا خبيب وافدا يوما اريد لبيعه تبديله ومن روى ال الخبيبين على الجمع يريد ثلاثتهم ومن روى الخبيبين على الجمع يريد ثلاثتهم وقال ابن السكيت يريد ابا خبيب ومن كان على رأيه اللسان نادة خبب انتهت الحاشية فيا قدني عنده مثلي قديم وحذفت النون لإقامة الوزن كأن المعنى حسبي حسبي وقال غيره أليا في آخر البيت للإطلاق كأنه قال حسب ولا يعرف في كلام فصيح قده ولا قدها ولا قد زيد وقد زعم قوم أنها إذا استعملت مع الظاهر خفضته وطيل يجوز خفضه ونصبه والصحيح أنها تستعمل مع الكاف والنون والياء بهذه الأحرف جاء السماع من العرب ومعنى التعب استحي وهي مأخوذة من الإبة أي الحياء وأصل الإبة وثبة مثل وجهة فحذفت الواء كما حذفت من عدة قال ذو الرمة إذا ما المرء حاشية باء ونون إذا المرئي بفتح الرا إذا المرئي بفتح الرا وهرات اللسان نادت وعب نسبة إلى امرئ وفيه قال ابن ضرعي المرأي منسوب إلى امرئ القيس رجل كان يعادي ذا الرمة على غير قياس وكان قياسه مرئي بسكون الراء على وزن مرئي وقال في مادة مرأة وهو من القسم الذي وقعت فيه الإضافة إلى الأول دون الثاني لأن امرأ لم يضف إلى اسم علم في كلامهم إلا في قولهم امرء القيس وأما الذين قالوا مرئي فكأنهم أضافوا إلى مرء فكان قياسه على ذلك مرئي ولكنه نادر معدول النسب انتهت الحاشية إذا المرء شب له بنات عقدن برأسه إبة وعارة وقال دمره ابن دمرة نهشلي أأصرها وبني عمي ساغب وكفاك من إبة بذاك وعاب حاشية ونون علي والوأب بالفتح الاستحياء والانقباض با ووأب يأب إبة وأت أبه استحيا انتهت الحاشية وأما قولهم او ابه اذا اغضبه فالمعنى فعل به فعلا يستحيا من مثله قال الراجز لما اتاه خاطبا في اربعة او ابه وسب من جاء معه والغلواء فعلا من غلى يغلو اذا زاد في القول والفعل ومنه الغيوة بالسهم وهو ان يرمى به الى غير غرض لينظر كم مقدار ذهابه في الارض ويقار فلان في غلواء شبابه اي في سورته ونمائه قال ابن قيس الرقيات لم تلتفت للداتها ومضت على غلوائها حاشيا ديوانه صفحة 280 والرواية فيه على غلوائها واللسان مادة غلى امتهت الحاشية يريد انها شبت شبابا سريعا سبقت فيه اطرابها وكذلك يقال الغصن في غلوائه اي في اول زمانه وارتفاعه قال الشاعر الا كناشرة الذي ضيعتم كالغصن في غلوائه المتنبت البيت في اللسان مادة نبتة قال وقيل المتنبت هما المتأصل وقوله إلا كناشرة أراد إلا ناشرة فزاد الكاف انتهت الحاشية وقال كم تعذلون فخرج من خطاب الواحد إلى خطاب الجميع و مثله كثير في القرآن والكلام القديم ومنه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وقال جرير يا طيب هل من متاع تمتعين به ضيفا لكم راحلا يا طيب عجلان حاشيه ديوانه صفحة خمسمائة والرواية فيه ضيفا لكم باكرا انتهت الحاشية وسجرائي اي اصدقائي واحدهم سجير ويحتمل ان يكون مأخوذا من السجر الذي هو حنين الإبل يقال سجرة الناقة سجرا اذا مدت صوتها بالحنين كأن كل واحد منهما يساجر الاخر فصار المفاعل فعيلا كما يقال نادمه فهو منادم ونديم وقد يمكن ان يكون السجير من السجر الذي هو المل كأن كل واحد منهما يفضي الى صاحبه بسره وما يكتمه عن غيره فيملأ به سواد قلبه ولا يمتنع ان يؤخذ من السجر الذي هو تفريغ الشيء كأن كل واحد منهما فرغ صدره لود صاحبه وجمع سجير سجراء ومعنى البيت انه يقول له صاد حسبك استحي كم تعذلون وأنتم تحبون كما احب وقوله قدك كتئب كلام مختلف المعنى يريد الفق استحي والعرب ربما كررت الشيء تريد التوكيد والمعنى واحد وهذا كقولهم عجل اسرع ولا يكون هذا عندهم عيبا فكيف يعاب ابو تمام وقد جمع بهذا الكلام بين معنيين مختلفين حاشية اتى الصولي في شرحه بشاهد لم يذكره التبرزي وهو قول الراجز مهلا رويدا قد ملأت بطني وقال ابن المستوفى هذا البيت من رديء شعر أبي تمام إلا أن قوله قد كتب البيته كلام منتظم غير محتاج أن يقال فيه إنه مكرر للتوكيد ومعناه مختلف لأن أبا تمام ركبه تركيبا صحيحا فقال حسبك استحي مني زدت في ملامي وقول الصوني كم تعذلون وأنتم تحبون كما أحب غير مستقيم وإنما أراد كم تعذلونني وأنتم أصحابي وخلطائي وتعلمون ما بي ثم قال وفي حاشية الكتاب المذكور إنما قال أبي تمام لواحد من أصحابه قبك وللثاني التئب وللثالث أربيت يدل عليه قوله كم تعذلون والأصحاب لا تكون أقل من ثلاثة وهذا الذي ذكره بعيد متعسف وذلك لأن العربة تنصرف من خطاب الواحد إلى الجماعة وتفعل ذلك في عكسه ولا استقام له ذلك لم يرجع ابي تمام الى خطاب الواحد فيقول لا تسقني ما الملام انتهت الحاشيه البيت الثاني لا تسقني ما الملام فإنني صب قد استعذكت ما بكائي اي لا تلمني فإني عاشق قد ألفت البكاء واستعذبته فلا أكاد أقلع عنه للومك إياي فكف عني صعب وكما قال في آخر البيت ما بكائه قال في أوله لا تسقني ماء الملام وأقحم اللفظ على اللفظ إذ كان من سببه كقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فالثانية جزاء وليست بسيئة فجاء باللفظ إذ كان من سببه لأن الله تعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقال فبشرهم بعذاب أليم والبشارة إنما تكون في الخير لا في الشر عين جعل للملام ماء مستعارة وإذا كان مما يقو عليه التشبيه فهو أقرب تقول كقول الطرماح فقلت لها يا أم حسان إنه هريق شبابي واستشن أديمي حاشية في الأصول واستصر والتصحيح عن ذا واستشن السقاء أخلق والشن القربة الخلق ولم نجد البيت في ديوانه انتهت الحاشية جعل الشباب يهراق لانه قد شبه الشباب بالغصم الذي يعتصر منه الماء وقول ذي الرمة حاشية الديوان صفحة خمسمائة وسبع وستين فيه اعن ترسمت الخزانة الجزء الاول صفحة 379 اخبار ابي تمام 34 انتهت الحاشية وقول ذو الرمة انت من خرقاء منزلة ما الصبابة من عينيك مسجوم غير مستعار لان ثم ماء وهو الدم والمعنى الماء الذي يحدث عن الصبابة حاشية تحدث الصوني في كتابه اخبار ابي تمام حديثا مستفيدا عن هذه الاستعارة حين انكرها بعضهم وكذلك الامدي في كتابه الموازنة طبعة اسطنبول صفحة مئة عشرة ولم يعبه بل دافا عن البيت ودلل على صحة الاستعارة انتهت الحاشية ثلاثة ومعرّس للغيث حاشية سين للبين وبها مشها رواية الأصل ظاء للركب انتهت الحاشية تخفق بينه حاشية في شين وذال ولام فوقه غير ان قول التبرزي في شرح هذا البيت وقوله بينه الى اخره يدل على ان الرواية عنده بينه وفي قاف وسطه انتهت الحاشية رايات كلد جنة واطفاء ومعرس للغيث تخفق بينه رايات كلد جنة واطفاء عيني أصل التعريس النزول في آخر الليلة وقيل بل أصل التعريس من عرس بالشيء إذا لزمه ومن ذلك قولهم عريس الأسد وعريسته للموضع الذي يألفه ومن أمثالهم كمبتغ الصيد في عريسة الأسد حاشية مجمع الأمثال الجزء الثاني صفحة تسع والمثل فيه كمبتغ الصيد في عرينة الاسد يضرب مثلا لمن طلب محالا انتهت الحاشية وخص النزول بالليل في اكثر كلامهم وينشد فلو كنت ماء كنت ماء غمامة ولو كنت نوما كنت تعريسة الفجر أي النوم الذي يكون عند التعريسة وقد يمكن أن يسمى كل مقام معرسا قال أبو وجزه تجللها عال عتيق وزانها معرس مهري به الذيل يلمع جعل موضع الجنين في رحم الناقة معرسا له وهذا في بيت الطائي من المستعار لأن التعريس إنما يعرف لذوي الشخص من الحيوان والرايات يعني بها البروق لأنها تشبه بذلك والدجنة ليلة ذات دجن وكأنه عن السحابة في هذا البيت والوطفاء من صفة السحابة يراد بها المتبلية الهيدب اخذت من الجفن الاوطف وهو الكثير الشعر الطويل الهب وكذلك الحاجب يقال سحابة وطفاء ولا ينتمع ان توصف الليلة بهذه الصفة اذا كانت فيها سحابة ذات وطف ويكون هذا الصنف مثل قولهم نام الليل وإنما ينام فيه وقوله تخفق بينه أي تضطرب كما تخفق الراية إذا هبت بها الريح وإنما أراد البرق لأنه يشبه بروايات أربعة نشرت حاشية ظا ويروا نشرت بالبناء للمجهول وقال الآمدي نشرت حدائقه أي حيت من قولهم أنشر الله الموتى فنشر أي حي وأراد أن هذه الحدائق حيت بالغيث الذي ذكره انتهت الحاشية نشرت حدائقه فصرن مآلفا لترائف الأنواء والأنباء عين المعروف في الحدائق أن تستعمل في النخل والكرم والواحدة حديقة وإنما قيل لها ذلك لأنه يبنى حولها شيء يحدق بها يمنعها من دخول وحش أو سارق فيجوز أن يكون استعار هذا اللفظ لما ينبته السحاب ولا يمتنع ان يعني بالحدائق التي هي معروفة عند العم ثم اضافها الى الغيث لانه امطرها وارواها فاما الحدائق في الكتاب العزيز فمخصوص بها النخل لقوله تعالى وحدائق غلبا وقالت امرأة من العرب وعطيت فيها طائعا أو كارها حديقة غلباء في جدارها فقولها في جدارها يدل على أنها سمت حديقة لأجل ما يبنى حولها وكانوا يسمون البستان الحائق لأنه يبنى حوله فيكون معنى البيت على الوجه الأول صاد ان هذه السحابة نشرت حدائق هذا المعرّس ايّنته فصارت الحدائق مآلفا لطرائف هذه الامطار من كثرة تردّدها عليه حاشية نون وباء عليها انتهت الحاشية البيت الخامس فسقاه مسك الطل كافور الصبا حاشية ذا كافور الندى كافور الندى انتهاء الحاشيه وانحل حاشيه ه س ويرى وانحط فيه انتهاء الحاشيه وانحل فيه خيط كل سماء فسقاه مسك الطلق كافور الصبا وانحل فيه خيط كل سماء عين في هذا البيت ثلاثة أشياء مستعارات المسك والكافور والخيط والطل أضعف المطر وإنما خصه بالمسك لأن المطر الضعيف إذا أصاب التراب فاحت له رائحة طيبة فكيف به إذا أصاب الضود وجعل الكافور مستعارا للصدى لأنه أراد ضربها وجعلها سببا لمجيء هذا الطل فجمع بين شيئين متضبين من الطيب وهم الكافور والمسك لأن أحدهما بارد والآخر حر وقال وانحل فيه خيط كل سماء أراد بالسماء المطر وكناب حلال الخيط عن يقوع الغيث لان الشيء اذا كان مشدودا بخيط فانحل ادى ذلك الى سقوطه وتبدبه واصله في القربة والمزادة وهذا كقولهم القى ارواقه بمكان كذا والقى الغيث دعاعه اي ثقله حاشية قال الصوري في شرحه طيب الصبا يجمع الغيب يجمع الغيم ويجلب طيب الطلب فاستعار المسك والكافور لطيبهما واختلافهما في شدة الحرارة ولا اعرف في وصف كثرة المطر احسن من قوله وتشبهه المطر بخيوط متصلة من السماء الى الارض وهو قوله وانحل فيه خيط كل سماء وقال ابن المستوفى في الرد عليه لا معنى لقول الصولي وتشبيهه المطر بخيوط متصلة من السماء إلى الأرض وإنما أراد أبو تمام حسن لاستعارة فجعل لكل مطر خيطا معقودا ثم جعله منحلا فيه يعني سقاه كل مطر كما يقال حل السحاب عزالي والعزلا فم المزادة السفلة وإنما تكون مشدودة بخيط انتهت الحاشة البيت السادس عني الربيع بروضه فكأنما أهدى إليه الوشي من صنعائي شبه أليان الزهر بوشي صنعاء فكأن الربيعة أنق في تربيته وكانت صنعاء معروفة بعمل الوش وهو كل ما نكش من الثياب وحسنا ومنه اشتقاق الواشي من الناس لأنه مزيم القطيعة للأصدقاء ويقال للذي ينقش الديناء رواش وكذلك لكل ناقش شيئا قال الشاعر فما هبرزي من دنانير ايلة بأيد الوشاة بارزا يتأكل حاشية البيت في اللسان مهدة هبرز لرجل يرفي ابن له رواه من الاعرابي وقال الهبرزي ادي الجديد او هو الذهب الخالص كالابريز وهو الإبريس انتهى الوجه الأول